وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَدُّ الْمُجْرِمُ لَوِ افْتَدَى مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ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 انن الانسان خلق هذعا اذا مسه الشر جزعا واذا مسه الخير منعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في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 دبر ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن يبتغ وغواور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 لائك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهبطين عن اليمين وعن الشمال عذين ايقمع كل امرئ منهم ان يدخل جن تَنعِيم كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّهُ لَقَادِرُونَ عَلَى الدين خير منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضون ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الاجداث سراعا كانهن الى نصب في الظل خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون